بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين يعتقد الشيخ النائمي رضوان الله تعالى عليه على سبيل الإجمال يعني المكدر أو عبر القاسم المشترك بين التقريرين تقرير الشيخ الخمساري والتقرير الشيخ الآملي القدر المشترك بينهما أو القاسم المشترك أنه يقسم العقود إلى قسمين القسم الأول ما يسميه بالعقود إذنية والتي يكفي فيها مجرد الإذن من قبيل العارية الوديعة الوكالة وما شابه ذلك وما يكون القسم الثاني ما يكون عهدية يعني فيه روح العقد الذي هو ربط عهد بعهد مثلا ربط تعهد وتعهد مثلا كالبيع والتجارة واللكاح وما شاء والقسم الثاني وهو ما يكون عهديا يقسمه إلى قسمين إِمَّا مُعَاظَضِيَّةِ أو غير مُعَاظَضِيَّةِ المُعَاظَضِيَّةِ كالبايح كالإيجار كالتجارة عليكم سبحانه يقول ويلحق بها النكاح وإن كان النكاح ليس مُعَاظَغةً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 معارضية وعدنا عقود أخرى هي عقود لكنه ليست معرضية كالهبة كالقار وما شابه ذلك عليكم السلام عليكم ليست معرضية ويقول في القسم الأول وهي العقود الإذنية من الواضح أنه لا مجال لافتراض شرط الموالات بين الإيجاب والقبول وفي القسم الثاني وهي العقود المعارضية أو التي تلحق بها تعقد النكاح لا مجال للشك في انه لا بد من الموالاه وفي القسم الثالث هنا محل شك وتردد واشكال وهي وقود العهديه التي ليست فيها معارضه كالهبه والقر لكنه هو يقوي أنه حتى في هذا القسم تشترط الموالات هذه خلاصة الكلام ورأينا أن هذا الكلام طرح في كل من التقريرين مع ثوارق دقيق وجدريه ما أعتقد أنه فارق جدريه أصلاً أنا أعتقد بين التقريرين أنا ما أعرف يهو منهما كان هو كان هو أي منهما من سبأ الشيخ النائي رحمة الله عليه ما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 تلميذان فاضلان عالمان جالسان ساحتين من بره الشريف كانا قد يختلفان في الاختلافات الموجودة بين بين تلميذا السيد الخوي يعني يعني أفضل الاختلافات الموجودة بين تلميذ الشيخ النائم في الأسود وهما سيد الخوئي من ناحية الشيخ الكاظمي من ناحية أخرى هذا نقدر ننسب إلى الفرق بين الدورتين، لأن تقرير الشيخ الكاظمي فيما أذكر متأخر عن تقرير. الشيء الحكومي فقط ينسب الاختلاف في ذلك الى الاختلاف بين الدورتين لكن في المكاسب في موضوع المكاسب ما نقدر نوصل الاختلاف الى الاختلاف بين الدورتين لانه اصلا احنا صح ما أدركنا الشيخ النائي لا تمنى أدركنا عددا من جهابتك قلنا به ما حد من أخير إلى الآن أن الشيخ النائي درس المكاسب مرتين لا أصابنا أسل الشاهرود ربما الله تعالى عليه أن ما حرم منه ولا مرة واحده أن الشيخ النائي درس المكاسب مرتين ولا السيد الخوي رحمه الله الذي أنا ما كنت أحضر بحثه لكنه هو التنقخ موجود التنقخ مالا في الكل موجود ما كنت أشاري بأنه أن الشيخ النائي دارت المعثور مالتين فمن استطيع أن نوعز الاختلاف بين التقريرين الى مسألة اختلاف الدورتين ومن ناحية اخرى راح يستضح ان شاء الله حينما نشرح كلام الشيخ الخنساري ان شاء الله وبعد ذلك نشرح كلام الشيخ النائمي نرى ان الاختلافات البيضية وعميقة اصلا تقلب المعنى وإن كانت في ظاهر الألفاظ من ما وقّد إطلاق قد نيل قياس لها مقارباً التعابير متقابلاً لكن هو الخلق يلي فعلي يا حالي في هذا اليوم نحن نبدأ إن شاء الله بشرح ما أفاده الشيخ الخرساني رضوان الله تعالى عليه نقلا عن أستاذه فيقول الشيخ القمح طبعا انا كتابتي هنا من ناحيه التقديم والتاخير تختلف عما هو موجك في التقرير وتستطيعون ان تطالعوا كلا التقريرين متاثران الحمد لله تستطيعون ان تطالعوا انا بهذا الشكل رتبت بالنسبه للتقديم والتأخير أنا هكذا بينات أنه في العقود الإذنية أصلاً لا يسترى الموالات ويكفي فيها كل ما يدل على الرضا فلا وجه لاعتبار الاتصال بين مظهر الإذن والتصرف ثم يشرح يقول دعوة الاعتبار الاتصال بين مظهر الاذن والتصرف لا اقصد بذلك انه الاذن خلي ينتفي وبعد ما ينتفي يجي التصرف طبعا مو هذا مقصود اذا انتفى الاذن يعني اصلا بطلة بطلة اصل حقد الاذني يعني بعد اذن مارك فمو هذا المعنى المقصود فإنما المقصود يعني مظهر الإذن مع الرضا المتفرف لا يشترق فيهما الموالد فلو أذن لي وكلني في طلاق زوجته أنا بعد سنة طبعا قبل ما هو يفسخ الوكالة طلقت بعد سنة فيكم او في وقته ما او فقمت بلسآنش يخفني اطبع كل حال انه ما سحب توكيله فانا بعد سنة طلقته المجد المقصود هذا يقول هنا في هذا القس لا, لا نشترط المواهلات وذلك لسببين أولا أنه هذه ليست عقود اصلا في حقيقتها لم يربط قبول بإجابة أو ايجاب بقبول في شأص ما بي فهي ليست عقودا في حقيقتها وثانيا يقول ليس فيها خدع ولبس حارةهم البيون الثاني يعني العلقه الموجوده بيني وبين المال مثلا هذه الع العلقه في العقود الادنياء أنا ما أجي أخلعها وواحد اخر يلبسها هناك علقه بيني وبين المال في توكيلي حينما اوكل شخصا لبيعي انا ما اجي اخلعها وذلك يلبس يجي جمع. حتى يقال ان هاي الالق اذا صار فاصل بينهما خب هاي الالق اذا انا خلعتها فاذاك هم ما لبسها شو من صارت هاي الالق ولت بالهواء ومن صارت ما هو وأما القسم الثاني وهي العقود العهدية كالبيع وكان النكاح أيضاً وإن كان ليس معاضبة النكاح، هي من العقود العهدية. ونحوهما فلا ود فيها من الموالات اهنانا الموالات شر، وذلك لسببين احدهما انها تشتمل على الخلع واللبس انا ما حينما ابيع يعني خلعت العلق بيني وبين المال ذلك هم حينما اشترى يعني لابس العلقه في خالع من قبل المنجر ولبس من قبل البارع فلو فرضنا انه صار فاصل بينهما خب انا حينما هالعلقة اخلعها ذاك ما يلبسك هل معلقة بين الارض والسماء هما يصير لا بد أن يكون مقارنا لأنه مجتمع على الخلع واللب ومن قبل شخصين فلا بد أن يكون مقارنا للخلع لفسد ومقارنا لإجارة القتبول وإلا تتعارض الإضافة والقبلة بلا محل وهذا ممكن بلا محل ومضاف إليه هذا أحد البيانين والبيان الثاني. النقد ان هو ما دم هذا عقد مو مثل العقود الاذنيه اللي قلنا هي اقرب مو عقد ما دم هذا عقد والعقد ما ممكن إلا بالموالات بان الإجابة والقبول بمنزله كلام واحد وان كان نسبه من احد والنصف الآخر من احد لكنه مرتبط بالبعض بالبعض بمنزله كلام واحد إذن يجب, يجب أن تكون هناك موارد إن اعتبارك أنها عهدا ان أن يرتبط إن شاء احد ما بإن شاء آخر لأن يصير بالمدرس كلام واحد أما العقود العهديه والتي ليست معاوضية ولا ملحق بالمعاوضية كالهبة والرهن خلو ماكو معاوضة في الهبة ولا في الرهن ولا هو نكاح حتى نقول النكاح ملحق بالعقود المعاضي ولا شكله يقول رحمه الله يقول الشيخ خنساري نحن عن السيركون نحن نحن نحن نحن نحن نحن الشيخ النائي يقول الصحيح هو نحن الموالات نحن نحن نحن نحن للوجه الثاني للدليل الثاني من الدليلين اللذين بيناهما في المعاوضيه في العقود المعاوضيه يعني دليلنا الثاني يقصد بالدليل الثاني يعني مساله ان هذا عقد والعقد شيء واحد رغم ان نصفه راجع الى احد الشخصين ونصفه راجع إلى الشخص الثاني، لكن العرض شيء واحد، فلا بد من الموالات يقول هذا دليل محفوظ الماء في القسم الثاني، وإلا لم تكن عوضية على هذا وقع. فأيضا الصحف هو إتراض الموالات للوجه الثاني، أما الوجه الأول شنو؟ وهو موضوع الخلع واللابس. فإنما يريد أن يقول فسقد يكون هناك إجمال في التعبيد الواهد في الكتاب مقصود ظاهر هذا يقول مسألة الخلع والنفس متى هنا في باب الهبة الخلع لم يصدر من الواهد إنما الخلع واللبس كلاهما صدر من الْمَوْهُوبِ لَهِ يعني هو حينما يعني أنا حينما أقول وهبتك وهبتك مو معنى ملكتك ليس معنى وهبتك ملكتك حتى يكون هذا خلعا خلعت بين بيني وبين الكتاب وإنما رهبتك يعني هذا خليت بخدمتك تأخذ أهل ما مرحلت ملكمانة هذا تعلم ما معنى الهدى فالخلع واللبس كلاهما يتمان بقبول القابل هو حينما يتملك خلعني من الملك ولبسه هو الملك إذن فمشكلة الخلع واللبس ما موجود هنا لو فرغ انه ما كان اكو موالاة ما فرق بين الخلأ والعبس كأنه يرى ان الوجه الاول لا يأتي هنا لأنه لا خلأ من غبل الواهب او الراهن كذلك في الرهن اقول له اي صاحب هذا المال يبقى رهين عندك اخذ هذا ما يبقى مثلا فهو إذا ما أخذ فقل كما أخذ أخذ هو الذي خلعني ولبسه هو. فما يصير حتى لو كان فاصل بينهما السنة ما ما يصير فاصل بين الخلع والنس إذن بالتالي ما خالف بين بين العقود العهديه المعارضية والعقود الاهدية غير المعارضية النتيجه واحده غير ما هناك في العقود العهدية المعارضية كأنما يمتلك الشيخ النائن دليلين على أنه لا بد الموالات بينما في غير المعارضية ما يمتلك دليلين يمتلك دليلا واحد موضوع الخلق واللبس ما لكن موضوع انه هذا عقده والعقل شيء واحد رغم ان نصفه من قبل الشخص ونصفه من قبل اخر فلو دماء الموالات فالنسيجي مختلف فلماذا يجي هذا السؤال فلماذا تقول ايها الشيخ النائم انه في الثاني يوجد نوع اشكال وان كان تقوي انه نعم لا بد من هو لكن تقول بي شائبه اشكال شن هي الشائبه هذا السؤال كانما يطرح على الشيخ والشيخ النائني يجيب يقول من سأل الإشكال في استراق الموالات في العقود غير المعاظضية هي عقد, عهد عقد عهدي لكنه غير معاظضي كالهدى والرهد من سأل الإشكال في ذلك هو ما قد يقال هناك شبهتون أو هناك بيانون قد يقال في تقريب قدم استراق الموالات يقال من ناحية السيرة القطعية على اعتبار ال المو... عدم اعتبار الموالات في موارد المعاطات في موارد المعاطات المع خواطر عنه اعتبار الموالات السيرة القطعية دلت على عدد. عدم اعتبار موارد ولهذا قد واحد قاعد في سامرد من نفترض ما كل الفعل قعد في طهران أرسل لك هدية خو هاي الهدية تصلك يجذ بعض عشرة سنة. إلى أن هذا المسافر مسافر أو عن طريق البريد الآخر أو لا. المسافر مسافر يأخذ إلى أن يجي إلى طهران وإلى أن يراك ويعطيك خب أنت القبول من قبلك هذا أكثر القطعية قائم على صحه ذلك خلص. هذا من ناحيه السيره هذا طبعا في المعاطات فيا ترى هل يمكن التفصيل بين المعاطات والعقل نقول خاصه في المعاطاه السيره قائمه في العرف ده هل يمكن التفصيل هذا اولا من ناحيه ده. السيرة القطعية ثانيا من ناحية الروايات فإنه ورد في الروايات أن النجاشي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام بإضافة هبات أخرى وهذا النجاشي وين قتل الله وين؟ الى ان وصل الى رسول الله رسول الله ما تشك في ذلك ما كان طبعا هذه هم كانت رسول الله ما تشك في ذلك يقول انه الموالات ما كانت موجوده بين ايابيه وقبولي والروايه اللي يشير الى الشيخ يكون او الشيخ يقول لك ان هناك البحار مجلد لك بحسب هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول ميت ان هناك اظن ما كانت مقوعة لعجين طبعة لحسب مؤسسة الوفاء في بيروت في لبنان صفحة 416 العبارة هكذا بعث يعني النجاش اليه بمارية القبطية ام ابرانيب وبعث اليه بسيار وطيب وفرس هذه المصدر مصدر الثاني أيضا نفس المجلد من البحار صفحة 419 يعني ذاك كان 416 هذه بعد الصفحات يقول أيضا بعث يعني النجاس إلى رسول الله بهداية وبعث إليه بمارية الخطية وأم إبراهيم فبعث إليه بثياث طيب كثير وفرس خب الآن ماذا نفعل في مقابل هذه سير القطعية في مقابل هذه الروادات Nagadul mux tamalat, fi, muqabel hassira, arrowa jad. Nagadul mux tamalat, en in de en om te en dat wakil, huwell, lady, audiëp. Nogadul, jad, jad, jad, jad, jad, jad, jad, jad, إجاب الواسطة والوكيل في الإركان مختصلا الواسطة أو الوكيل من يجي يجيب يجي وأنا أكبر طبعاً موجود الموجود في النص الموجود عندي إيجاد الواسطة هذا أنبهكم علي أنا غلط موجود في النص الموجود عندي اللي, اللي أمتلك في كتاب الشيخ الخنساري يقول ايجاد الواسطة والوكيل صلق هذا واضح انه غلط. إيجاب هذا البيض سيبدأ وإيجاب الواسطة عن الوكيل في الإرسال متصلا بالقبول بعيد جدا يقول هذا هذا إنه إلا وسط الإيصال ما أكثر. متى يجيب هذا هذا ما يجيب فإفتراض أنه يجيب بعيد والتفكيك بين المعاطات والعقد أبعد خب الموقف الثاني نقول فرق بين المعاطات والعقد ففي المعاطات ما يشترك الموالات لكن خليكن في العقد يشترك يقول هذا أبعد شم الفرق؟ هم معاملة أفرض أننا العقد اللفوي ذات مثلا ببعقد فالمعاطات ما نعتبرها عقد احتمال تفريق بينهما ابعد هذا من سئل اشكال يقول احنا قلنا فيها القسم الثالث يمكن استهان يمكن شبه الشبهات ولكن رغم هذه الشبهه يقول الصحيح انه حتى في القسم الثاني يعني في العقود التي هي عقود مؤذنية عهديه لكنها غير معاوية الصحيح أنه حتى في هذه لا بد من الاتصال يعني لا بد من الموالاه ولكن الحق اعتبار الاتصال فيها ايضا كيف تلقى شى السبب هالشبه اللي طرحته الشبه شى راح تجواب عليه يقول وارسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدل على جواز الانفصال هالهدايا اللي ترسل من البلاد البعيدة وحتى في المعاطات وما نقل فيما بين نجاشي رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما يقع في حياتنا دائما أنه من بلد بعيد يهتن لنا الشيء بعد أشهر يصلنا يقول وإرسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدل على جواد الانفصال فإن تحقق الأفعال مختلفون يقول الاتصال موجود الإجاب متأخر قال لي قبل شهر أرسل لي هديه من بلد النائي موضى تلحين أوجه الإجابة يتاخر إلى حين الوصول الي فإن تحقق الأفعال مختلفه فالأفعال مو, مو كل فعل من أول لحظة أو, أو الإجاب من أول لحظه يحصل ممكن مختلف. فإن تحقق الأفعال مختلف فمنها ما لا يحتاج إلى زمان معتد كما لو وقعت في حضور المتعاطيين متعاطيين جالساً في غرفه، هذا الزيت يهب لي شيئا فورا، فورا يحصل هذا حصل، والقبول حصل فور الإجاب ومنها ما يحتاج إليه يحتاج إلى زمان إلى أن يتحقق الإجاب كالهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة فإن الفعل لا يتحقق إلا بوصولها إلى يد المهدى إليه الإجاب حينما وصل إلى يدي صدر إجاب صار إجاب وجميع هذه الأفعال صادر من الواسطة واسطة كأنها صادر من الموجب هذا الوكيل اللي جايب هذا وإنضاني كأنه ذاك انضاني حتى لو كان قائل أنه هذا وكيل في إنشاء الإيجار لو كان قائل ها هذا فتح المقصود يقول وكيل في إنشاء الإيجار فكانه صدر منه يعني صدر من الوكيل الإجابة هو بحكم أن يصدر من المؤكد بس التعبير ما جانشك. أنا هذا التعبير أنا كاتب ليشرح على قرائكم، التعبير أنا أول مرة من الكتبت هذا البحث، فالتعبير ما تتبسق. آخر شيء يستجمن الشيخ الناري يقولون المقرر المسكين يعني ما يقرر إذا طلع في معقول يقولوا هذا نبوغ الاستاذ واذا طلعت شي خير معقول يقولوا هذا خطا المقرر المسكين على كل حال انا اي ذاك الوقت ما كتب الجلال شوف تعال شنو قلنا انا كتب لكن اليوم تقاطع هذه الاسباب وهذا حلو في الكتاب اصلا ما يخصني انا انا ما ادري انقول من الكتاب كتبته الأظहار ها الشكلين، منها ما منها ما لا يحتاج إلى زمن متأخر كما لوقع لو في حضور المتعظين، ومنها ما يحتاج إليه كالهدال المرتل من الأمرين البعيد، فإن الفعل لا يتحقق إلا بوصولها إلى يهد يدل المهدى إليه، وجميع هذه الأفعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموج. لو كان مقصود ان هذا وكيل يعني وكيل في اجابه اوجابه كان معبوك لكن التعبير هاتفك الجواب يقول فهو بمنزلتي من كان في المشرق وكانت يده طويله تصل الى المغرب فمد يده واعطى شيئا لمن كان في المغرب أنا ما ابي هل يتخيل هذا لو فرضنا أنه عبارة الشغنانية أو لو فرضنا أنه عبارة الشغنانية يعني هو يتخيل أن اليد إذا من المشرف إجاب إلي وأنا في المغرب يعني تحصل باعتبار أن الفعص كبير فهذا اليد يتأخذ الزمن إلى أن يصل بس لأن اليد الصغيرة اليد الصغيرة هاد جديتك أنا وأنتك بعدين يناقض أنت تمودي أدك بسنرية هذا بسرعة يوصى لكن هذا اللي من المشرق الى المغرب إلى فجيك شيء هذا يأخذ الزمن مالي هكذا هكذا يتصور أبو هادف التعريف شعري كان كلنا من الصادر المالي هذا كل يعني أصولها الجرسين ما حركة قب شبر من ايده قب سرعة بتحرك البقية بأثمار طويلة تحرك إلا تحرك اليد الطليل مثلا أبعد من تحرك الشبر الأول من يده هنا أنا ما أرسل أنا كل حد. مثلا هناك عبارة في كتاب الشيخ هذا ما موجود في كتاب الشيخ هناك عبارة ما موجود هنا أنا هذه خلاصه ما موجود في كتاب الشيخ الخنطاري خب سأشير بقدر ما تستطيعوا أتتحمدوا نبدأ للمناقشات إذا ما تعتق أستمر أولا بلي أستمر يكفي ملي قم أنا أخذ الحد الوسط فأذكر بعض المناقشات وأدري تكييل إلى عملاً برأي الآخرين المحترمين أولاً أول نقطة ضعف في ذلك هي في استحاله استحالة عقلية في الفصل بين الخلع واللبس أجب هذا شون كرام في المورد الذي يكون خلع واللبس يقول أنا أخلع في البيع مثلا أنا أخلع ملكيته. هذا الكتاب قولي ملكتك الخلعة العلق بعدين ذاك يلبس بعد خمس سنين، بعد سنة، أجب هذا قولته، وين غلق فلز بين الأرض والسما، المثل، القلم المثل يسقط بين الأرض والسما، وكأنما نحن أمام قضية كينية أو قضية ما تيجي، بحش تيجي بها الكلام، نحن أمام قضايا اعتبارية بحش. انا خلعت الهلقاء ذاك الأبسر إذاً ولت الحلق بين الأضيب السماء وشيني سميك ثم إن كان هذا محالان فآن واحدهم محال هذا جعلته جيد على انه لا بد من الموالف أفضل صار موالغ فالفارق آلهم موجود أنا إلا ان اقول آمن من أقول باعتب بعدين عليل إلا تقول أنت قبلت خوخ تغيير خو فتان خو فيزر واخليك دلم دقيقه اه بصراحه في هذا الان هل القنط وين ولا من الارض والسماء جماعه خو كلع على الاشغال ا هناك اللي درهيت ونكمل البحث غدا ان شاء الله